وهل أتاك حديث موسى إذ رَأَى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس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 فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا أتوكع عليها وأهش بها على غنمي, بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى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 ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يُوحى أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقيه اليم, فليلقي اليم بالساحل يأخذه عَدُوٌّ لي وعدول له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 وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت ثنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعلّه يتذكر او يخشى قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا ان انني معكم اسمع وارى فاتياه فقولا ان رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم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 قَالَ اجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُ وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سِوَا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُخْشَرَ النّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسْحَقَكُم بِعَذَابٍ وقد خاب من افْتَرَى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسر النَّجْوَى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما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 قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وَأَرْجُلَكُمْ من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل أُصَلِّبَنَّكُمْ في جذوع اَخْلِ وَلَا تَعْلَمَنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا قَالُوا لن لَنُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّ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 فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم واضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى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 قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا ولكننا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري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 ما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا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 قال بصرت بما لم يبصر بي فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سوّلت لي نفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن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 إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تَظْمَأُ فيها ولا تضحى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 ثُمَّ اجتباه رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَذَا قَالَهْ ابْطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى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 وَمِنَ آناء اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وأطراف النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ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 ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى